حزب النجاة ويقال حزب العف سيد علي وفاة قد تسلّاه سره بسم الله الرحمن الرحيم الله ما نعوذ بك من المؤاخذة على الغفلات ومن المناقشة على النهات ومن العقوبات على الزلات ومن الركون إلى العادات ومن الغرور بالعبادات ومن الحجاب المخالفات ومن سلب النعم ومن منفاجاة النقم ومن كل ما يبعد رضاك في دنياك وأخراك اللهم إنا نسألك هدى الأنبياء وصفاء الأصفياء وصلاح الأتقياء والشوق المحبين ووصال المحبوبين وكفايه عنايتك وكفاله ولايتك يا مولاه يا غوثاه يا سيداه يا رباه ربنا عنك لا تبعيدنا ربنا بقربنا شرفنا ربنا عن بابك لا تردنا Rabbibbe bi falılike elmirne Rabbie mincudi kevele tarimle Rabbie liâ kevele üslimne ve minkullibele insellimne Ve bi behçeti cemeli hallara kemettti yani ve bikullli kemalin kem ne ve an kullin aksın أنت ملاذنا وعيادنا حاشك أن يرجع منك الخيبة وأنت الكريم ولك الكرم ولك الكرم المطلق ونحن الفقراء وأنت الغني وبك الغناء المحقق اللهم إنا نسألك قلول السؤال يا من لم يزل يعطي السؤال بمن خصصته في النازل بمراتب التكميل بعد الكمال حائز الفضيلة وصاحب الوسيلة فاتحي خزائن الأسرار وخاتمي تورات الأنوار رونقي كل شارة لطيفة yöneri ile kâmil meâli münevfat bil işaretler arfanî fil hâtırat el rabbanî fil hâjan el rafi'î seyidina ve maulana Muhammed el Şafî'î. Allahumma ﷻ ﷺ salâtânse, Vallim ona ve Al-Aal ve Ashabi selamı Muhimmiye al-Ahbab ve selamı al-Mursaleen ve